أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل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 قال اخرج مِنْهَا مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ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 أَؤُلَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تحزنون.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 سَقَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا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 فَتَول عَنْهُم وَقَاياَا قَوْمِ لَ قَدْأَبَ لَغْتُكُمْ رِسَلَذَ رَبّ وَلَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحِبّونَ النَّ صِحين وَلُوطًا إذقالَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ حَدٍ مِنَ العالممِين.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 ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتصدون عن سبيل الله من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 وَلَوْ أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض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 أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَلُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ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 لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَلَىٰ إِذَا أَسْرَائِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ ما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 قالَ بَلَىٰ وَمَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتَّ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 يَجدوا لَهُ مَكتُوبَ عندَهُم فيِي التووراتِ والإِجِل يَأمرُرُهُم بالِالْمَعْروف يَأمرُرُهُم بالِالمَعرُوفِ وَيَننهَاهُم عَن المُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُ الطَّيباتاتِ وَُحَِّمُ عَلَيهِمُ الخبائث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 فَقولُوا حََّّتُ وَدُخُلُ الْ البابَ سُجدًا النَّغْفِلَكُمْ خَطين آاتِكُم سَنزيدُمُحسنين فَبَددَّ الذيينَ ظَلَموا مِنهُ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُم فَأَرسَلناَا عَلَيْهِم لِجِزَم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَظلمُون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّا أُمِرُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 خَلَفٌ مِّن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الْأَدْنَى يَأْخُذُونَ عَرَضَ لنا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْصَرُ لَنَا وَإِن يأتهم عرض مثله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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بِهِمْ خذوا ما آتيناكم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 فَلََّا أَثْقَلَدَّع وَلَّه رَبَّهُ مَا لإِ آتَيتَنَ صَالِ حَلَّ نَكُونَّ مِنَ الشَّاجِرين فَلَمَّا آتَهُمَا صَالِحَ ج عَ لَهُ شُركَاءثِ مَ آآتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْركُون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 سَوَاءُن عَلَيكُمْ أَدَعتُمُهُم أَمْ أنتم صامتون أَن تُمْ صَامِتُ إِ الذيذينَ تَدُونَ مِن دُون اللهَّهِ عبادُ أَمْثَادُكُمْ فَدُعهُم فَليَسْتَجبُ لَكُمْ إن كُ تُمْ صَادِقين أَلَهُم أَرْجُلُ يَمشونَ بِهَا